وَأَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ أَعْدَاهُ وَلَكِنَّ الَّذِينَ أَثْرَنَتِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخَرَةِ هُمْ مُعَاطِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أُنْقُسِهِمْ مَا قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا وَإِنَّكَ كَثِيرًا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذي يظلمون تقوم الساعة تبلس المجرم ولم يكن لهم شركائهم شفاع وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم يذيع تقرؤون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في ربوتي يخبرون dan